ممن الذين أدوما يجب أن أكسنا يوم إنتقوا ربكم رب الدين عابده أكبقى للذين أحسنوا كوي سمافلي في هذه الدنيا الدنيا الضعاء عليهم من الحسنة هناك بوصلة في الآخرة أرض الله واسعة أرض الله أنه يبالرنا لا يشهد أن يكون عابده كارتان لا يشهد عبادة ذلك دي إنما يوفى الصبرون قوة صبروا عبادة كل صبره حمانة كالصبره أجل هذا لا يحدث بغير حسابه atha ila inni aniga umrto xaalay amray ana abdullah alla inana aabido mukhlishan hala aan u badhahti lillahi al adina ibadatu wa amray kudde laa noqoon inana xado awwalal muslimina muslimiinta kii goori wa umadisa umadisa muslimiinta kii gooray weyn laakin de muslimiin inni anigu aqhaafu waxan ka baqi asaytu wa Adaya, joo, min mälin, adaya, kyllä, adaya, minuoin. Jän kubuksilla kudvali. Noilla Muhammad aua, mitäs hän siiyen? Dat kamar kulle jää, anu ku, Allahun on هدد عاصداً عذاباً جليساً بيكذب عن تائه، إلا نبُو مرن عاصي ما يه. قل وحات كتير أبا ليدي إني أنا له، أمرته حال لي أمري، أنا عبد الله، الله إنا نعبده، مخلص الحال أنا نبّر حتى الله ألا الدين عبادته، وأمرته حاكله أمري، لأن أكون أنا حاده، أولى المسلمين مسلمين تكي وهرجي، وأمدي سواحلا شريه، هو قل وحاتنا. انني انق اخافه وان كبقي ان عصيت ربي ربي جاي هدان عاصي يوم يوم عذابك عديم نوين يوم كو خووينا نيا وخ دخدي قل وحا تلاها الله الا ان اعبد انق اعبده مخلصا حالا ان بضحتي الله الذي ديني إذا اذا ان بضحتي لي اذا اعبد يجنك اعبده ماشيتم حلا وحا دونتا ومن دون ألا غيرك قل وحا تدا نبي الله محمد <قول> إن الخاسرين كُوَّ خساري، الذين كُوَّ يخسرو كُوَّ خسرا أنفسهم من فضلا أميل عن دقي، خساري يوم قيامة، قيامة يوم كيس. ألا ذلك خسارة هاس، يهوال خسرانو خسارة المبين أوعاد، يقول محمد الحالة يري، وعَدْكُ تَدَهَّذا، أن الله من دين تريد أخالي من الله من عابدين، وعلى عادون خال عابدين، وأنت الجهاد iyada hadduu yahay salaama yidhaahdeen sidaa loogu ma la waxa doontaan kuwa khasaare wa ku khasaariyo maal ku khasaareen u adab bay ugu sababobay feerkoodii la ku khasaareen qiyaamo markii la tago galaan way kala tagen waqoba haday naarta wada galaan isarku oo farxad iyo أقول النفس يمال بكوخسارة يعروي حاله خسارة كونه ميكره ذكى مؤمنينتي قيامه ييجي عروت أود الجنة ده وده قاليه عروت أودي دم مؤمنينها لكن نكح النفسي سين النار قليه قربتي سمر ربعينو أرك الله ما يعبان و خسارة وهم و هذا الجنة ده قالنا هذا مبأركيه هذا النار ده قالنا فرحه الله سبحانه وتعالى قولوا حاتي راهذا الله ألا أن أعبده أن جهرت عبدي مقولس أن حاله أنو برهتله الله الدين العبادة إذ يفعبد يدنك عبده ما شيء تموحه من دونه ألا غير كه قلوا حاتكو ترى إن الخاسرين كوا خسارة ها الذين كوا خسروا خسرو كوا خسارة أنفسهم منفتوذ عذاب جس بقومي واليهم غير قادكوا خسارة يوم القيامة تو. أين دتك قرابدي سعيني سلكين لا تنبه الا هو يبيت شد ذلك خساره نفي ضرر بلغه خساره هو يسوال خساره ومبين المبين عدو قد لو سوغبان الله يحوسنا دي ددكه النار كا من فوقهم دشوا ذلال الهوسيس ومن النار النار ومن تحتهم هو صدن وحوسنا دي ذلال الهوسيس النار ذلك النار انت يخوف الله انك ابسجلن او كوعدي به dalikaha ibadahu adoomis ya ibadatu ma hayu fatqoon iga qabqabuda ala subhanahu wa ta'ala marka korka narba hosis ka ah ka sarays hos waa hosis balay wa islaamid fi marka hoosta waxay ka dhigantahay ka jira dadka waxa u sugnaaday dusha waxa saaran hoosiis waxa ka jira naar hoosta kaga imaanaya yaaani way naarta inta leeg allah subhanahu taala ku cabsii ku ee adoomahayga waxa kana kuwa me ah dusha oo dulaalun hoosiis ومن تحتهم هؤلاء الصادقون وحاكاة الدولة النبوسية هؤلاء النار سكنتها ذلك النار إن تعلق يخوف الله قال كعب ما جاء عباده أدمهس يا عبادي مركع دمائي فتقوني عبصدا سعيد النار تأجل أنجع يعبدون والذين كوا يتربط عضوته شيطان ككذاراذي أن يعبدوها إن يعبدوا وأنا أبو إلى الله الله النقض حق الدعدي سو النقض لهم حاوسون البشرى بشارا أصنعتي إيه فبشر العباد يا أضمه يقول بشاري قال ليه سبحان الله تعالى الذين كوا يا أضمه الله بشارينا جاي يتبعون القولة وحلا وح الجهد للنقيسة وف يتبعون راعيا أحسنهم كأوفى راعي وراك يشيكوا ينك وح مركل مغلان قرانك راعيا وراك كوا س الذين كواه هداهم الله الله نوني وراك كوا سنهم لعل الالباب عقلك هو صاحبه لما عقل لهين ماي الله سبحانه وتعالى وحليهي كو داوود كو خاله لا وح الله الله انه العابد شيطان كو داوود ائمه الضلال وا داوود ميلها كلي ان لوو اللو هلوسينه وا داوود كو داوود كا كديرهد الله اونقدي بشار لي ادون كلفتي سي بشار كلي اخيرا بشار لي Mark nabi ilay muhammad oo adoomahayga u bishaare adoomah loo bishaareeyo waa kuway kuway intay hadalka dhageysaan ka ugu fiican raay quraanka iyo dacaayada iyo hadalladan meesha la marinoodan markay dhageysaan ka ugu fiican bay raaci quraankay raaciya beel quraanka aanay u hidayo laga doonan karaa ma jirto kuwan noo ase waa kuwe allah noone ku quraanka Otaan ihmiskunnan yhteyttä. Me, jotka olemme tietynä vuoksi näinä päivinä, ovat vuotaa Shaitaan, Joohipilmiä. En ymmärrä, mitä he ovat tekemässä. Ja minä olen niin, että minä olen näinä päivinä. Ja minä olen niin, että minä olen näinä päivinä. Ja minä olen Ja minä olen niin, että minä olen näinä päivinä. Ja minä aw fayad tabuuna raay ahsanu ka ugu fiican waquranka wax la mid a jira wulayka kuwaasii alladiin ku way qur'aan ka raacay hadahumu allah allahuniyi wa wulayka kuwaasinhum iyaga ulul albab aqla ku wa saibka nabi illah muhammad xalugu fassa msig billadi yuhii ilayka innaka ala sura rasul ka lagu أفمن أحد حقوا كواجب عليه دشيس كلمة العذاب عذابك حكم كيس كلمة العذاب أفا أنت عذجميات قدو بد بادن كره من نار النار النار الله عليه سبحانه وتعالى قف كلمة عذاب واجبتين قف النار تجل يو الله نار حكمي ماذا بد بادن كره ماي نبي قم ما بد بادن كره نبي قف ندي قلبك ومشبك كره هذه وضد وطات لكن هدايا يظهر إيمان قلبك عدنا ومشبه كره النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أولا نبي الله أحلقه أفا من أحد حقه كواجبي عليه دوسيس كلمة العذاب عذابك حكم كيسيه كواجبي أفا أنت أداء مياه تنقذوا بدبادين كره من في النار النار تقفق ليو إلهي وحكمي لكن الذين كووا اتقوا ربهم وربهم واتقبقهم لهم حاوسوا ناد غرف دار نادر ومفوق هادو شادن غرف دارك لكسي شيس ممنية طلعت نسيت دار الناس نقص كلا صديق تجري وش سعدة من تعطيها هوس هذا النهار وهذه الكله وهذه الملابه يو هذه خمره هنلبكونيني الله وعذل الله ذلك الله وين هذيلا عرابه وعذل الله إلهي dadka سوي ذاتكم ممنيتها الله هذا دا كباقي دارها دادر Lääkäri on hyvä, allana onko hän hyvä? Onko hän hyvä? Onko hän hyvä? Onko hän hyvä? Onko hän hyvä? muuminka hän hyvä? Onko hän hyvä? Onko hän hyvä? Onko Allah hyvä? Onko hän hyvä? Onko hän hyvä? Onko hän hyvä? Onko hän hooseedan waxa lagu xibir waaqaha baa u socda wa balan qaadalla allaana balanta kama baxay alla marka balan la xiro alla balanta waxaad kula la ilaahi illa allah muhammadu marka tawxiid daba marka aad la timaan qod alla balan baad ya laakin alladina ku yita gawrabbum rabbikum qad ka baqay wa rabbikum caabiday lahumu hawasu ghurafun oo min fawqa hadu sheedan ghurafun daara kala isiihiin mabniyatun تجري أي صعود من تحته هوس إذ ألقنها روادياً بصدعه صعدة، وأعد الله إلهي بالنقاد كي يسيوي، لا يخلف الله الله كمبحه مجبية لعلم عادة بلنته، ألم ترى قفك سوء مخادب على لكن نبي هذا الكلاحيه، ألم ترى مأجاتي أو مكوار شيء أن الله أعلم، ألم ترى ما أركتني أن الله أعلم أنزل إني ودجيم من السماء سمات حجده ما أنبيه، أو فسلكه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 بربر نجادي نعاص نقانون، هو ير قليل نبلابه، هو كعيب عليه، هذا قو كعيب عليه، هو كمرقس هذا، هذا كله كعيبه، والله قصة ما له صاح، ونقي ماشي مذوقي هو كعيب على هو قلالي بلال قليل بوبلابه لو جينا، فتراه هو هذاك يسافرن ثم يجعله ألا وحكيل حطام ببربر إن في ذلك أرن تاسي لذكره الباب mana oo halina tusay adduyadu sidaay tahay adduyadu waa la sameeyay way barwaaqaysan tahay way yaraan marka daba waa la rogiba marka adduyadu waa sidaas la leeyahay ma aragtay ba la allah subhanahu wa ta'ala samada biyo kasoo dijifay fasalka laago biyo markay soo daa dhulka bay dhex galayaan markaasay ila biyo ay laag waa waxa waa Valla Subhanut ala bihi, niin kaiinaukkaa iden, bihi melkalle inaukkaa vaija, niin kaiinaukkaa iän. Alkaa Barbiega, niin kaiida bien digmal, biya arab kuinka sebä voi näiden, biya suhdeoli ga etkemies, melahaijanne, harahaijaria, rabli tu ku elka, lama inta ya kaan ta lugu inta bilba la daaqi doogeyda la inta markuu yahay waa dacar dacar waxaa leeyna jiilaala ama saddex biloodo marka dhulka dhulka uu allee dookeeyo soo kala midabdu mid mid mid mid mid ama waardadku markay isagoo yar boor booroo ho madoona ku jiro cadeyna ku jiro marka qofka aqalliga oo adduunyada isku halayn maayay dunyada isba dalka sa ku dhacaya la oo ma ogtahay anallaahu ثم يخرج بيه وحكسه صاري الله. زرع زرع بكسه صاري. زرعه مختلفاً ألوانه ماذا بكيسه إسخلاف سنياه. وماذا بيفره الله ثم يهيجه وكوحي. أموكعي. فتراه واضعك مسفرن إساغ بورا. ثم يجعله الله وحكاية لحطام ومبرر. الدنيا دا حالة دائد دا سدا سالين ليه. إن في ذلك وعدك وحاقسكاً. لك ذكره وانو لأولي للباب فمنح سرح الله الواسع يفرق صدره قلبيسا للاسلام اسلامك افرى وفهو يسوع على نور النور, النور دلتاه من ربيه و ايماني كمن قسا قلبه قف قلبي سو قلالهو كار تا هورا كوتسين جوابك تا هورا كوتسين خبرك تا دنبا كوتسين تا هورا وا بلوي قاسي القلب لهشيهي الله سبحانه وتعالى و Sharh Allah Alla furaysaduhu qalbigi sa furay lil Islaam furay qalbi furku hawaye qalbigi sibaa wixii loo sheega aqbalay u faahu ala nooru nooru buku jami rabbii oo imaam buku sugan yahay kaman qasaa qalbiho qof qalbigi si oo qalalay malamid ba fawil lil qasiyatu ku ay qalashii qulubum qalbi qaudu mid dhikrillaah ilay dhikri si ka qalashay dhikri ga Allah bagali may Qur'aan ku bagali may walaay ja venunna, oda, oda, oda, li minnkeä ja dikri, ja għalle, ja murranke, kalbi, kisa, geli, ja fumummin, kalbi, kisa, fummin, li li, kisa, fummin, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, Vakti kehät keillägyä, alo. Yhdekoraisuutta voi olla vain tehdä, joka on vedettävä ihminen yhdessä. Niin kehää uutteginen, niin seni. abadi, on ufforeisun, vaikka suururgoinen agli laava tahei. Palniin kehauttaa, että tuo uhusu uhusu sejän uhatkettege, tuo uhusu ansjägen, tuo Alamet wax loo In vuoti kun nuora, koskun yli, yhden muodin paras on nuorki va gallbi ja gaanta luo sarja, nuorki va gaanta luo sarja. Sillä on joo tietä, sanomme, että heille on abiutti, xaati waan joognay war kaalibaani idigo iimaani sana qaanu aha ee sheekhi uu korka ka dariiqaa qaatay waxaanu war xaqii baa u sheeg waxaanu sharahay wari waan garay waxa من ربهم نور حق على هذا نور كأ سوى إيمانك كمن قسا قلبه موقف قطيس وقل الله بيوم الجهنم فويل إنهوا بعض سجن قوة عب طلا شيء قلوبهم قلب ياركود من ذكر الله إلا ذكر جس عج سأك قلا شيء والذكر قال يوحى قم إدنا بالجلين في ضلال بعد ما يكون شيء الله أله نزله وحشود جيء أحسن الحديث ورمته هو نعسان كتابا كتاب وحشود mutashabihan oo isu wada egg mutashabiha waxaa laga wadaa wiisoo isu wada tashabi waxa jira kaan macnihiisa laga garanayn in mutashabiin isu wada eggo qisoyinkii alfaadiis iyo macnaha uu keenayo kulli isu wada eggo masaniyo oo soo noqnoqan sidayba ku soo noqnoqisa qisa kooyiman qisa kala kooyiman macnihi macna oo egg ba kooyiman kitabka soo إقشع ذلك هو يوم المركات واحد كنا حذارك تو أما واحد كوفة حراء عارك أو واحد قلب بقاعة طابت عارك يا ترى كيف يسقينه؟ ثم تلينوا ويطلع جلودهم جلد ريال كهذي وقلوبهم إلى ذكر الله بوجهه قمر ضع يالذي مركي قلب بقاض أو كنا ذكر إلى حق سأكين ذلك كاسيهود الله إلى هنوك يسويه يهدي به هناك من يشأ وقفوا الضن و من يدلل الله قفك الله لهم فيما له مسونا من هادن هنون كنا الله وحيد سبحانه وتعالى وحيد رسول الله حدثنا نوشي كابيد حتي مركسي عيد نسود دكتور الله نزل أحسن الحديث كتاب تجاهه مركسيه سورة يوسف أحسن القصص marka saxaabadu nabigey wax walba ka qaadan jiree quraanka alfaadiisa nabigey ka barteen macnihiisana nabigey ka barteen sida loogu amal falay nabigey ka barteen wax walba way su'aal kale marka allah subhanahu kitabka mutashabiha mutashabi waxa loo jeedaa macnihiisa isugu wad wada toosan waxa loo qan ah allah ee wada xigmad ku jirta waa mutashabi mid kale waxa loo jeedaa waxyaabo badan ba soo qisa iman بسكلا دائما معركة ما يساقر معركة جديدة هذا نمايش شيء اللي هناك من الكشيق وامثاني ذات كم ممنين تاء و الله هذا كبك ويجمد عيونه ويدذي دم عقلي قال له هو جانسم تاتك نوعاس ذلك الله باليني الله ألا نزل وحيسودة جي أحسن الحديث ورقة وقرصا كتابا كتاب وسودة جي متشابها إسقوا ذلك معنيه سي الفادي سي إسقوا النوع وخلد اللهين مثاني أصانق نقناية الله بس هي إسديد الشيء الله بس أي كجب من من كتابك كهيدي سمركم مغله جلوذ الذين كويهارك يخشون ربهم رب يقود خبقيه تكيس كلنا كمدعيان لا يداه ثم كذب داهلين وجلوده مرقوده ويشل عيون قلوبهم الله ذلك قرانك احسن الحديث كي هدى الله الله نك في سوى يهدي الله وهو كون نبي كتابه ما الله سبحانه وتعالى انك واكن مسجد اسو كان كان ويم يدل لله الله قفكم لينا فما له مسن من هذه واحدة calee quraanka kariimka ah dadka sida dhib yar oo ugu yimaadaan jihado oo ugu imaanay inta badan way isku sahlaan yaman dadka uu dagaalka ku sida shaamo kale dagaalka ugu tagay way dadkaasi ah alimaanu yimaani buu ta qeydada أفمن أحد يتقى استجدجعي في وجه وجهي سويل عذاب عذاب كمدح يوم القيامة كما الله يكون كذلك قف خالص دعين ولا مدب وقيل وحال لجودي للظالمين الظالمين ثمرتي قيامه لا تجد ما شيء كنتم مع تكسبون تكسبونكوا كسبته معنا عقاب ما تكسبونه واحد كسبتين عقاب شيء صد qof wajigiilan qofka isaga isagu la galin marka xagga hore wajiga ya naarta loogu tooray marka wuxuu ka dhigayaa in wajiga isku difaaciye wajiga xagga naartu ku horreenayo qof wajigiisu naarta ku horreenayo oo jidhkiisa intii damba ka sokeeyaan heeyo qof isku midba ma isku mid aad يثقي استجدقي بوجه وجهي سوائل عذاب عذاب كم يضحك يوم القيامة كم الله يكون كذا القفل ساعة هنا جل ذلك الملامدبا وقيل وحال قدره للظالمين الظالمين تذوقوا قيل هذا واماضي لكن قيامه بل تاجيه للظالمين الظالمين هو حال قدره تذوق ما شيء كنتم هذاين تكسبون خو ما إقابتي تكسبون أث قصبتين شيء أث نبيغا حد قلبك لو قبوجين يا يو كوونو بيننتي كو بينيين دد هورو بينييبا الله يا وي الذين من قبلهم كنوا كهرين فاتاهم العذاب عذاب يا اوغييمد من حيث لا يشعرون اين املينين الي يجاش لا قمناي سدن يدن كعذابين كو دحيم عذابكم ياي املينيا سدن اي دقن كودن اي دورتن با عذاب اد كومودنيسان قهم الله alla wuxuu الذي siya al في dulli fi al hayat iddunyaa no la shan wa dulli wa أكبر adkaan wal adabu al akhirata akhir adab keda akbar kasiwayu law ka riy ulamuna haday ogihiina sida ma ay yeleen allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay kuwa nabi allah ah amad oo adigu kula jooga kuwan adigu kula xofka soo dhalal ku jira oo isla quman nawa sidaasoo kala oo meeluna maleeyneen bii caabta u ga imaan Allah wuxuu dadan siiyay dulli adunka wa laga atkaanaya dulli bay adunka dadamayna ku heley u سيدا كرسها بالبلاي رددت كاركوداي كذبا ويبينين الذين كونوا من قبل مكون كهري العذاب عذاب كبير وقيم من حيث الله يشعر مالين ملاينين ومشين ملاينين وامحي لكن قادني لجوء عقاب الله ماهي فذاقهم الله قال وحول الخزي يدل في الحياة الدنيا ولا شيء آخر عذاب كذا أكبر كون كأدنى كاركوداي لو كانوا يعلمون هدي أجين ساميله ولقد ضربنا والأقصى ما ينوى الصاهر في هذا القرآن, القرآن كم من تسالة تسالة من. قرآن كم كل مثلا تصاله أدن تصاله حاله لو أحك سوء وح لو كغرته شيء كام مكان أو واحد يسقيه يقولوا صاهر نجا تصاله كصال أو عربية غير ذي عوج قلوا عمدوا صاحب غير كيا لعلهم يتقونا شيء الله وجب كان لا سبحان الله تعالى القرآن كن tusalooyin badan ba yalla kare in allah sabadi wa ta'ala oo hore allah sida yeelay miya sida yeeli karin in badan ba soo in arabiya ugu ugu ugu soo Habeenki ugu fadlibdanaa leeyahay la tin qadri aanu wibo lawo. Meelkanki ugu fadlibdanaa oo meelana waa lagu bilaabay. Aadkay ugu fadlibdanaa dhulka jooga Nabiga Muhammad. Luqadiisu marka luqada Carabtu waa luqad u furfuran wax qaado oo meelaha kale u soo la waymahayd. Hadaay jaynaha kale ahaan lahayn ya xagee la soo ولقد ضربنا وانوعدناه وانقصماه للناس يتذكر في هذا القرآن القرآن كمن كل مثلا تصل كسته أو يحكون قرآن العلم يتذكرون سئ وانتم القرآن القرآن بأنه كسودجني عربيا أو عربية عربي عربي غير ذي عوج قلوع منذ صاحب غير كه الفاديسي معنيس جملة القرآن عربي كله كل حوران تدار واتكجرهم أمئ كهلا العلم يثقون سئ الله ذكر بقان بقرآن كله كسودجني darba allah wa kan tu sala yaashimid kamida allah wuxuu sameeyay miseelan tu sala khajula nin buu tu sala fihi dhexdiis samilki ahaan shurakaa kuwo wadaagaan oo wada leeyihin mutashaaki suuna oo wada salaman ugaad rajul nin halye si wadi miseelan tu sala hanu sugan yiil alhamdullilah rak farabadan ba isla le oo wada tabaa akhun ku kala wuxuudhi aanu waan xubintaan ka wax كل iyo nin u gaar aad kaliya wii faraha badan hukuma afsaad faraha badan ku waabida ya allah kali yannel masidahaydo al mashaqno ladii jiro mowdha bil aksa dahabin uu chiefki u igoo helay meel kaasan sheex niman oo do yaalo waayno shariga lixa yaa u xogay jaada ku cunaya an halkaas aan jifa marka waxay ugu yaraan toddoba toddoba reyo بكل قوت بيسك كاشادين، <تصفيق> أنا قاعد أسوي إيه ديني بحق، وأفق بahead، تدبات اللحدي بahead، وأفق بahead تدبات اللحدي، يا ahead مالها، تلو واحد إلها دين واحد دولة يين هلا، كم أيوة ثيرين أيام مهبل ميه ضرب الله الله وحول سبي مثلًا توص عليه، خجولة فيه ده لي سبيل كأهان و تشاكيسونو و د دبيعههم يوه رجلن سلاما اغارا لري رجلين هلي مايا كوبر سلامته بدن عابد يا كو الله الحمد لله ويدي الهي هو اسم هديه بردي حجدي الحمد لله رب العالمين بل اكثرهم بدك الله وحب غران مايا ان رك محمد ميت و قد من دونا وينام يغنم ثم بين انكم اذا يوم القيامه قيامه يوم كيسه عند ربكم ربي نجي يستخصبون الدودسه مجيد هدي ليل لا نقاد هدي لينا وا واخ نولو دمان ميت هدي ليل واخ كم قنت واخا حسوسنا اياده ان انغو دغ خور شوم قفر 19 كانه هيد بان املاينه يا سد 16 Kola on tehty koko ajan, mutta ei ole tehty koko ajan. Markanimba on tehty koko ajan. Markanimba on tehty koko ajan. Markanimba oli. tehty koko ajan. Markanimba on tehty koko ajan. Markanimba وَإِنَّهُمْ يَغُونَ مَيِّتُونَ وَإِلِّمَنْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ كي يوم كُيَامَةِ قِيَامَةَ يوم كِيسَةَ عند ربكم ربك راتيسة تقصد سيبونكم مرميسا وقال للمؤمنين تاهد نبي قانور رعلي دين تيبان نفهن كوية قالة داهد كوية سبحانه